يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خير كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في هذه الليلة وهي حول المحاضرة الخامسة في مسند الإمام أحمد زلت في شرح الحديث الأول وهو حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه أو شك أن يعمهم الله بعقابه كانت المحاضرة الأولى حول التخريج الحديث وحول تحقيقه وحول أطراف الحديث وكانت المحاضرة الثانية حول الدروس المستفادة من صدر الحديث وكانت المحاضرة الثانية ايضا حول طرق تغيير المنكر وتناولنا فيها طرق التغيير ثم كانت المحاضرة الثالثة حول فرضية الامر بالمعروف اي وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكانت المحاضرة الماضية وهي الرابعة حول الاختلافات الاختلافات الاختلافات وضررها على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تناولنا في هذه المحاضرة شرح الآية 102 والآية 103 والآية مية واربعة والآية 105 من صورة آل عمران الآية الأولى تناولت أمر ونهج يا أيها الذين آمنوا اللي هي الآية مية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته هذا أمر اتقوا الله حق تقاته نهج ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم جاءت الآية 103 بأمر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واعتصموا بحبل الله جميعا أمر نهي ولا تفرقوا أمر واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم فاصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون واعتصموا بعد ذا ولا تفرقوا بعد ذلك جاء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعلم أن الله سبحانه وتعالى وضع آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين آيتين هذا هو السياق لا سباق ولها لحاق ارتباط السياق بالسباق وباللحاق لا تباعد كتاب الله سياق ارتبط بالسباق وارتبط باللحاق ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بعد منها قال ولا تكونوا, ولا تكونوا الآية 105 ت... ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم إذن الآية تنهي عن التفرق نهي عن التفرق في الحاق نهي عن التفرق في السباق واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق هذه الآية مية واربعة الآية 105 قال الحق ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ثم جاءت الآية مية ولا تكونوا ولتكن منكم ولا تكونوا ولتكن منكم امتهم يدعون هذا الخير ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وبين شيخ الاسلام ابن تيمية في الجزء 22 صفحة 357 التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والاختلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله وحتى يضي الأمر ببعضهم إلى الطعم واللعن والهمز واللمز ده هذا يطعن في هذا وبعضهم إلى الاقتتال بالأيد والسلاح وبعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا يسلم عليه حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض وهذا كله من اعظم الامور التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لابد عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يتحد الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر طالما الطريق واحد فعلام هذا الاختلاف لا بد ان نحكم فان تنازأتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ردوه إلى الله والرسول فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا بيان إذا وقفت أنت لتنهى عن الربى في بلد من البلاد قالوا أن هناك طائفة كبيرة طائفة كبيرة ما بقولش جماعة أنا بقول طائفة كبيرة هناك طائفة كبيرة على رأسهم من يحل للربا في البلاد اذا هذا يحرب وهذا يحل بت... طب ازاي هنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر طالما هناك اختلاف بين الناس ولذلك قال ابن تيمية لا بد من اصلاح البين اصلاح ذات البين اصلاح ذات البين مقدم اولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قبل ان يقول والتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وانهون عن المنكر لماذا حتى جاء شيخ الاسلام في الجزء 22 صفح 359 بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بافضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البي أفضل صلاح ذات البي فإن فساد ذات البي هي الحالقة لا أقول تحلق الشاع ولكن تحلق الدين قلت هذا المتن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاة واثنين وعشرين وكان لابد لي من تحقيق هذا المتن وإليكم تخريج هذا الحديث الذي يبين أفضلية الاجتماع والإئتلاف وإصلاح ذات البين بالنسبة لسلاسة فروض هي من أركان الإسلام صلاح ذات البين أولا إصلح أهلك اولا طارد والدتك طارد أخو طالع تؤمر بالمعروف عن المنكر أنت عمل اختلاف في بيتك أنت مختلف في بيتك أنت كيف يكون ذلك إصلاح ذات البين إصلح بين الناس وبعضهم حتى لا يحدث تفرق انت بتؤمر بالمعروف بتجعل ده معروف بيجعل الربا معروف غيره بيرجع بيجعل معاملات البنوك وشهادات الاستثمار معروف وليجري الناس لها في التاني... طبعا هناك الرأي اهل السنة والجماعين هذا حراف الناس احتاروا الموسيقى محللها نجاح ناد طبعا طبعا السنة تقول تحرم هذا السنة تحرم هذا كما بينا اذا هناك لابد من الاتحاد الاكبركم افضل من درجات الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى قال صلاح البين فان فتاد البين هي الحالقه الحديث صحيح اخرجه احمد الجزء الرابع 444 ربع حتى ما يقولش في الحديث الاول الحديث الاول بياخد كذا من مسند الامام احمد تفسير له الحديث بالحديث وبالقران كما كما ترون الحديث صحيح اخرجه احمد الجزء الرابع صفحه 444 ربع الحديث رقم سبعة وعشرين الف خمسمية تمانية واربعين واخرجه ابو داود الجزء الرابع ميتان الحديث رقم تسعة رقم اربعة تلف تسعمية وتسعتاشر والترميز الجزء الرابع صفحة خمسمية طبعة شاكر الحديث رقم الفين من حديث ابو الدرباء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقال هو حديث صحيح اسناده صحيح على شرط الشيخي هذا ما وقفنا عنده في المحاضرة الماضية ان شاء الله وجمع حتى اللي بيبتع الشريط يعرف احنا وقفين عندين في هذه الليلة ان شاء الله هذه الليلة اتكلم على اخطاء اخطاء الفرق اخطاء الفرق طبعا الموجود فرق وتواقف الخليفة والخلافة ما فيش خلافه ولا امام لان فيه نصوص شرعيه سابينها ان كان عندي وقت سابينها انه لا توجد جماعه المسلمين الان كل جماعه لو جماعه كل جماعه نصبت امام وطلبت له البيعه والجماعه دي نصبت امام وطلبت له البيعه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا بو يع خليفتين فاقتلوا احدهما اذا هذا فيما اذا جماعه المسلمين غائب الموجود. ونحن وكما قل ان جماعة انصار السنة الموجود فيها تنظيم اداري. ولا يوجد فيها بيعة. هي جمعية لا يوجد فيها بيعة. ولا عندنا بيعة لا ولا احد له بيع علينا. لان ليس ما. اين الامام الذي تطلب له البيعة? انا هذا الامام? ما شروط هذا الامام? ما شروط? رجل راجع, راجع للمعردي? ورجع لابي اهلي? السياسة الشرعية في الاحكام السلطانية. راجع هذا. اين الامام الشرعي الذي يوجد له البيعة? ما شروط الامام الشرعي الذي له, له البيعة? اين جماعة المسلمين? أين الامام جماعة المسلمين غائبة والامام غائب. وحاول الاستعمار ان يضيع الامة الاسلامية ويفرقها دولات دولة وحكومة. دولة وحكومة. دولة وحكومة. دولة وحكومة, دولة وحكومة. اين دولة الاسلام? اين الدولة اين الروحة? اين الامام? اين الخلافة التي طالب بها ابو بكري وعمر يوم الثقيفة? داعت. داعت في هذه الأيام. اما كل جماعه تصبح يقول لك انا جماعه وهات لي بيعه ودي جماعه وهات لي بالعه لا الموجود في الساحه اما فرق واما طوائف واما احزاب اما جماعه المسلمين التي لها البيعه والامام الامام اين الامام انا لا اعرف امام اين الامام اين الخليفه لا يوجد هذا ومن ادعى ذلك فانه يريد تفريق الامه لتعدد النداء البيعه جماعه, جماعة. نقول الموجود في الساحه اما طوائف واما فرق انا اتكلم هنا على السترا ان شاء الله الاسبوع الجاي اذا كان في وات و... هتكلم على الطوائف والفرق. وفيه فرقة وفيه طائفة. الفرقة والطائفة اللي بننتمي الها ايه? الا هيبينها شيخ الاسلام ابن تيمية. لا احكم هوايا. ولا احكم. الذي نحكمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم اتكلم على خطأ الناس. على خطأ الفرق بالنسبة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المحاضرة الخامسة. اذا اردنا ان اجعل لها عنوانا خطأ الفرق. خطأ الفرق في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انا لا اتكلم من عندك الشيخ الاسلام ابن تومية سيعطي رأي هيقول الفرق دية هل على حق ام على صواب عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يأتي بفكر اهل السنة بمذهب اهل السنة والجماعة في ذلك ان شاء الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جزء 28 أحضرت معي جزء 28 اللهم إنك تعلم إنني أريد الحق ولا أبغي بالحق بديلا لا أشتري بكلامك شيئا أريد أن أكون شهيدا يوما من الأيام تحت راية راية إسلامية راية أهل السنة والجماعة راية جماعة المسلمين وإمامهم هذا الذي أبغوه يوما من الأيام سأل الله أن يحقق الخلاف لهذه الأمة أسأل الله أن يحقق الإمام لهذه الأمة أسأل الله أن يجمع الأمة على جماعة المسلمين يا رب العالمين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء السامن والعشرين صفحة مية حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول وهنا يغلط فريقان من الناس فريقان من الناس يقول يخطأ بس هي جاء يغلط يغلط فريقان من الناس الفريق الاول وتحت فرق فريق يترك ما يجب من الامر والنهج تأويلا لهذه الآية كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه في خبته انكم تقرؤون هذه الآية الآية 105 من سورة المائدة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده إذن الفريق الأول هو الذي يترك ما يجب من الأمر والنهر ترك الواجب فهذا فريق خاطئ يقول نفسك يبقى هذا فريق خاطئ الفرق اللي في الساحة تترك الأمر بالمعروف أو الطائفة في الساحة هو هناك تعرفين ومختلفين سأبينهم في المحاضرة القادمة وإن كان في بقية سأبينها في, المحاضرة. في هذه المحاضرة هناك فرق وهناك توائف والطائف بخلاف الفرق فريق يترك ما يجب عليه من الامر والنهي اذا كان في طائفة تترك ما يجب عليها من الامر والنهي فيتغلط في ذلك لان الامر والنهي واجب كما هو كما بينا ذلك في المحاضرة الثانية والمحاضرة الثالثة يقول شيخ الاسلام والفريق الثاني هذا في صفحة 128 في مستهلها والفريق الثاني يبقى فريقتها وانطرق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خالص وقال له عد في بيتك ما نكشي دعوة والفريق الثاني من يريد ان يأمر وينهى اما بلسانه واما بيده مطلقا مطلقا من غير فقه وحلم وصبر وده تاخد محضرة الطريق المستقيم في الامر والنهي لابد يبقى فيه فقه مش جاهد وحلم مش متهور والصبر ليس بجوب سنتكلم على هذه الثلاثة اللي هي الطريق المستقيم للامر بالمعروف والنهي عن المنكر والطريق الثاني من يريد ان يأمر وينهى اما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلحه يعني المصالح والمفاسد قدامه لا يقدرها وما يقدر عليه وما لا يقدر ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيأتي بالأمر والناهج معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده وهو معتد في حدوده يأتي بالامر من غير فقه وحلم وصبر فيأتي بالامر والنهي معتقدا انه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدود الله معتد في حدوده كما انتصب كثير من اهل البدع والاهواء وضرب شيخ الاسلام امثلة على الفرق بذلك كالخوارج والمعتزلة والرافضة من غير فقه وحلم وصبر فيأتي بالامر والنهى معتقدا انه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدود الله كالخوارج والمعتزل والراتدة وغيرهم ممن وغيرهم ممن غلط فيما اتاه من الامر والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده اعظم من صلاحه ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الائمه ونهى بالصبر هيقولوا دهني بقى جبال ده الله عليه وسلم بالصبر على جور الائمه ونهى عن قتالهم ما اقاموا الصلاة. ما دليلك يا شيخ الاسلام? يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادى الدليل الشرعي لكلامه. ادوا اليهم حقوقهم. وسلوا الله حقوقكم. ادوا اليهم حقوقهم. وسلوا الله حقوقكم. هذا ما قالوا. يبقى ا ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ادي حته بيقولها شيخ الاسلام ونهى عن قتالهم ما اقاموا الصلاه طب ده دليله فين ده حديث لرسول الله ونهى عن قتالهم ما اقاموا الصلاه نسب شيخ الاسلام هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتالهم ما اقاموا الصلاه وقال ادوا اليهم حقوقهم وصلوا الله حقوقكم طيب لابد من تخريج الاحاديث مانا <تصفيق> ما, ما باخدش الكلام احنا بناخدش العلم كده يعني رغم ان قاله شيخ الاسلام ابن تيمية فلاابد للي جاي يأمر بالمعروف فانا عن المنكر لابد يحقق لاجل ما نكونش ناقلين هذا كلامه شيخ الاسلام بقول ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الايمة ونهى عن قتالهم مع اقاموا الصلاة هل هذا له مستند معنى اي دين خرج هذا لا يقبل كلام من احد في, الس... في أي... اي فريق او اي فئة او اي طائفة لا يقبل منها كلام اذا قالوا قال الله فقولوا اين قال الله يعني خرجلنا هذا الكلام ثم قد يكون هذا الكلام غير صحيح فحققوه يبقى لابد من التخريج والتحقيق ولذلك ما قاله الشيخ الاسلام ابن تيمية اقوموا الان بتحقيقه بيقول ونهى عن قتالهم ما اقاموا الصلاة هذا الحديث نصه هو اشار ليه الشيخ الاسلام ونهى عن قتالهم ما اقاموا الصلاة. طب ها الدليل اصلا الحديث مش مخرج هنا. حتى ما يبقى ما تخريج ولا تعقيد. ولا يقبل من انسان امر بمعروف فنهي عن المنكر طالما ما عندوش فقه. فقه سنلا يعرف الحديث يبقى ذوه يبعو الناس. لما ما كانش طريق رسول الله في الدعوه وطريق رسول الله نعرفه من من رسول الله الله عليه وسلم لا بهوى ولا بهوى الله عليه وسلم بشير عن ام السلمة. هذا الحديث يشير الى حديث ام سلمى هنا وما عن يقول انه يستعمل عليكم امراء انه يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم من كره فمن كره فقد برئ قال له ايام وده هتجي تشوف العديث ده متخد في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ونبؤة محمد صلى الله عليه وسلم اتنبأ ان ستأتي ائمة انه يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقدر ومن انكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع هو اللي بيوعى فيها اللي بي... ولكن سكت الرسول عند ذلك ولكن من رضي وتابع هو الذي يؤاخذه الله سبحانه وتعالى قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم أفلا نقاتلهم قال صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا هذا ما قاله محمد واستشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية أين هذا هذا الحديث موجود في صحيح مسلم مسلح الجزء الثاني صفحة 137 من الحسن يقوله ده احنا ابن تيمية لا واحد مثلا يقول لك هو تقول له على انصار السنة او اي فئة من الطائفة من الطوائف هو ما فيش وراه من ابن تيمية هو ابن تيمية جايب منين ده بيتكلم بلسان اهل السنة والجماعة اذا قال شيء قرنه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما اكتفتش بما قال. انا بقول بقى اللي قال الامام مسلم بقى. الحسن تكون عندك عقدة من ابن تيمية. نقول له تعالى عندك عقدة من صحيح مسلم تنكر احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عندك ما? هل تستطيع تنكر احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم? ومن, ومن انكر احاديث رسول الله فهو كاسر. لان هنكر الصلاة هنكر الزكرة. لان لا يوجد واقيم الصلاة. من اين نقيم الصلاة? من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال لنا ان صلاة المغرب طلت ركعات? الا سنة رسول الله. وان كان الكتابين الصحيحين اللي ما في شك. صحيح البخاري وصحيح الامام مسلم لو, لو انت امكرت هؤلاء والهتين من ايه في بقية الكتب يبقى الحديث قال صلى الله عليه وسلم عندما قال افلا نقاتلهم قال صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا هذا الحديث موجود في صحيح مسلم جزء التاني صفحة 137 باب وجود الانكار على الامراء يخالف الشرع وترقي قتالهم ما صلوا ما صلوا الحديث سندوا وعملوا باب كامل حدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن بشار ليه لما يجوا اتنين مع بعض في اول السنة حدثني ابو غسان ومحمد بن بشار ومحمد ما حدثني ابو غسان عن محمد قال حدثني ابو غسان ومحمد ابن بشر يعني اتنين اهم لك تبقى شهادة قوية اتنين في طبقة واحدة في طبقة اللي اتنين دولة لما بيجوا بيبقى واحد متابع واحد حتى لو جانا ودي بتفيد جدا في علم المصطلح بتفيد جدا له لان قد يكون واحد مدلس والحديث وراه عن الحديث لو كان المدلس لا تقبل, لا تقبل عن عنته فيكون واحد معاه متابع يقول له لا معه واحد مش مدلس اذا يبقى الحديث صحيح مقبول ان شاء الله حدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاز واللفز لابي غسان حدثنا معاز وهو ابن هشام الدستواء حدثني ابي عن قتادة حدثنا الحناء الحسن حدثنا الحسن عن ضبطة ابن محصن العنزي عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه يستعمل عليكم امراء في نهاية الحديث اطلب من الناس جميعا اي, أي طائفة اطلبهم يرجعوا الى هذا الحديث ويشوفوا بان قوسان مكتوب ايه من كره ومن انكر هذا موجود انا مليش جعبا انا طبعا بقول هذا الكلام هو موجود في الحديث اي منكرها بقلبه وانكرها بقلبه. هذا والله اللازم وجود انا ما في موجود في صحيح الامام مسلم. وده اصلا الناس بتخلط بين حاجة. انا قلت ايقول لك ده اتكلم على تغيير المنكر بالقلب. لا انا اقول مرع من منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطعف باللسانه فان لم يستطعف بقلبه وذلك اضعف الامام. تغيير المنكر بالياد. وتغيير المنكر لك لكل الانسان الواحد له الطرق اي استطاعه باليد. وباللسان والقلب وقلت باليد امتى؟ قد يكون باليد بت... قد يكون ازء وقد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عيج وقلت امتى يكون فرض عين? هذا مشروع بالتفصيل في المحادرة الثانية بالنسبة لتغيير المنكر لأفراد الشعب افراد الشعب تغيير المنكر للافراد أما تغيير المنكر للامام انا بتكلم على تغيير منكر الامام. اللي قال في شيخ الاسلام ونهى عن قتالهم ما اقاموا الصلاة. يبقى ارجو ان يفرق الناس. واحد دخل بيته. لقى رجل في بيته يرتكب جريمة زنا او في عمارة والرجل غير صاحب البيت هنا ان استطعت ان تغير بيدك اما استطعت وان لم تستطع هتعمل بلسانك ازاي اذا هنا تغيير منكر ثم ساتكلم ان شاء الله اتكلمت على ده بالتفصيل الظاهر في المحاضرة التانية فلا اريد انا بتكلمش لاحد احد الرعية بالنسبة للرعية. انما احد الرعية بالنسبة للامام انا بتكلم على قتال الائمة انا ما بتكلمش بقى اللي بيكلم شيخ الاسلام وبيستدم وبيقول هذا مذهب اهل السنة والجماعة اما مذهب اهو اما يقول كما انتصب كثير من اهل البدع والاهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة اللي بيقونوا بالخروج على الامام وقتال الامام هو جاب الحديث الحديث رواه ايضا ابو داود في الجزء الرابع صفحة 242 الحديث رقم 4760 وقال حدثنا مسدد وسليمان اذا برضو عمل اتنين رواه مع بعض وسليمان بن داود وهيتكلم ولذلك قال المعنى هيشرحه الحديث قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلة بن زياد وهشام ابن حسان عن الحسن عن ضب بن مرسن عن ام سلمة ألستكن عليكم ائمة تعرفون منهم وتنكرون فمن انقر اسمع باه فقال بيه مرسن ابو داود قال ابو داود قال هشام بلسانه فقد ومنكرها بقلبه فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقيل يا رسول الله افلا نقتلهم وقال ابن داود نقاتلهم في فرق بن نقتلهم ونقاتل هادي فرق بنت قالوا لا ما صلوا والحديث موجود رقم اربعة ثلاث وموجود في رقم اربعة واحد عند ابي داود ايضا التنميز رواه في الجزء الرابع انا ادخرك في الحديث اللي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية الحديث الترمزي رواه في الجزء الرابع صفحة ربعمية تمانية وخمسين طبعة شاكر الحديث رقم الفين متان ويا اخوتي كم تعلمون في هذا من تعب لاننا نبحث على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف لما تعرف تقعد كيف في الحديث وتقعد شوف حديث واحد ياخد قد ايه سبحان الله لا يقبل كلام الا بالتخريج والتحقيق هل ما يقول لش فلان وفلان خلاص كل يؤخذ منه وعب الا صاحب الروضه المصطم محمد صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى محمد صلى الله عليه وسلم الترمذي هذا الحديث في الترمذي الجزء الرابع صفحه 458 طبعه شاكر الحديث رقم 2265 وهذا الحديث ايضا زي ما قلت انا طبعا اتكلمت ان موجود عند مسلم عند ابو داوود عند الترمذي موجود عند الامام احمد امام احمد يبقى احنا بنتكلم على مستد الامام احمد يبقى ان اخشت احاديث لتشرح الحديث يبقى كالاني ما بتكلمش على حديث واحد ده انت جاي كمان هنا اربع احاديث اهم اربع احاديث ذكر هذا الحديث الامام احمد في مسندق في الجزء السادس لك لما نعود له انا ذكرته يوم كذا في المحاضرة الخامسة شرحه يبقى احنا لما نعود النهاردة كأننا تناولنا كذا حديث مش حديث واحد رواه هذا الحديث ايضا رواه الامام احمد جزء السادس صفحة 295 وصفحة 302 وصفحة 305 وصفحة 321 الحديث ارقامه اللي عنده ارقام صفحة و... ارقام الحديث 26571 وهذا مهم جدا الواحد لو ما لقاش الحديث بيشك في الحديث 26.571 26000 الحديث برضو مكرر 26.619 26.648 26.771 ايه فايدة هذا التكرير بتشدد قوة الحديث بيجيب له الرجال تشد من عدد هذا الحديث بعد هذا الحديث الثاني هذا تخريج الحديث اللي قال فيه ونهى عن قتالهم لما قالوا له ونهى عن قتالهم ما اقاموا الصلاة. ام زكر حتة من حديث وقال ادوا اليهم حقوقهم وصلوا الله حقوقكم. طب هذا الحديث موجود فين? هذا الحديث موجود. اورده شيخ الاسلام ابن تيمية في قوله ادوا اليهم حقوقكم. وصل الله حقوقكم فهذا مستند آخر مستند آخر للسلف وأهل السنة والجماعة في تقويم أخطاء الحكام إزاي تقوم أخطاء الحكام قال ستكون أثرة النبي بيقول ستكون الحديث أوله بقى. ابن تيمية الشيخ الإسلام جاب منه حتة صغيرة ما قالش تخريجها ولم يذكر إيه تحقيقها بد من التخريج والتحقيق لاننا لسنا مقلدون لسنا مقلدين لا بد ان نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان نرجع اذا صح الحديث كل الائمه اذا صح الحديث فهو مذهبك واحد مش عايز هذا الحديث لا يقبل كلام رسول الله نقول له همنا إيه؟, ايه بقى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عقفه متكبر ليضل عن سبان الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد سبحان الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم أين العلم العلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ما اقول اشهد الله لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله كفى تخريفات كفى كلام عن المصاطب كل هذا كل حزب بما لديهم فرقوا فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل واحد حط كل واحد عامل حزب كل واحد الاحزاب اللي موجوده في الساحه اللي خربت خربت بيوت البلاد كلها اين جماعه المسلمين عندما وجدت هذه الاحزاب وتفرقت وشتتت الامة المحمدية شرقا وغربا وكل يدعو لحزبه الحديث الحديث ستكون اثرة وامور ستكون اثرة اثرة وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم الحديث صحيح اخرجه مسلم في صحيحه كتاب الامارة الجزء التالت صفحة 1472 ناوي الحديث رقم 1843 من طريق الاعمش عن زيد بن واه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والحديث اورده الامام البخاري في كتابه. اللي ينكره بقى. ده حديث في اعلى درجات الصحة. درجات الصحة سبع درجات. لما انا اخوانا طلبين اثناء اتكلم على الرجال اتكلم على اثناء شرع الحديث. على اشياء ما المصطلح تطبيق عملك. لان المصطلح لا يحفظ. لا يحفظ زي كان ليس بحفظ. ولكن الرقي على التطبيق. هذا الحديث. اقمين رواه البخاري ورواه المسلم بيسموه متفق عليه وفي اعلى درجات الصحة السابع درجات الصحة السابع ما ما اتفق عليه الامامان البخاري ومسلم اعلى درجة ما رواه البخاري ما رواه مسلم ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط مسلم ما كان على شرط مسلم senate ادرزت لان ست درجة في الدرجات ما اتفق عليه الامامان البخاري ومسلم ما رواه البخاري ما رواه مسلم ما كان على شرطيهما الرابعة ما كان على شرطيهما ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط مسلم ما صح عند غيرهما سبع درجات هذا الحديث في اعلى درجاته البخاري كتاب رقم واحد وستين المناقب باب خمسة علامات النبوة من علامات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من علامات محمد صلى الله عليه وسلم ستكون آترة وأمور تمكرونها واحد يفضل واحد عن واحد في الوظيفة سبحان الله يقول لك ده مقدم على هذا يجي مثلا الحوافز يفضلوا سبحان الله هيضرب هيدرب. وخضرب هيعمل مشكلة في قلبي سبحان الله وفي بطالة منافقين فالستكون آترة وأمور تنكرونها. وامور عدها بعد. اثرة وامور تنكرونها. قالوا يا رسول الله. فما تأمرنا? قال تؤدون الحق الذي عليكم اشتغل. وتسألون الله الذي لكم. انت خلاص افرد امتى يقول لك ده ده ملتحد. ملتحد. ايه? ما نفعش رئيسك يسمي. يجيب واحد لا يفقى في شيء يوجد النفاق يوجد مسح ال يوجد كله يوم يؤثروا علينا سبحان الله سبحان الله صدقت يا رسول الله ستكون اثره وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تامرنا ده بالنسبه حتى كمان للامام الامام مش موجود لما اشوف بقى ما يكونش حال الشعب بقى. ستكون اثره لما الناس كلها يبقى حالتهم كلها فرق كل اللي بيتولى منصب ستكون اثره وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تامرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم هذا الحديث قلت أخرجه مسلم وأخرجه البخاري وهذا موجود عند البخاري في الجزء السادس صفحة 708 فاتح يعني فاتح الباري الحديث رقم 3630 طرفه الحديث 7052 في الجزء السابع صفحة سبعة يقول البخاري حدثنا محمد بن كسير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن زيد بن واهب عن ابن مسعود رضي الله عنه بعد هذا, بعد هذا يأتي الترمزي يبقى الحديث البخاري ومسلم كمان اللي رواهي الترمزي كتاب 34 رقم 34 الفتن الجزء الرابع سفحة ربعمية وثمنتاشر طبعة شاكر قال قال الحديث هو طبعا رقم 2189 2189 وهي من أثرة يؤثر إثارا بيشرح تحت منه هذا وهي من أثرة يؤثر إثارا إذا أعطى أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه فضل غيره والاستئصار لانفراد بالشيء إنكم سترون بعد أثرة الحديث رقم 2189 ألف أصبره ده حاليس ثاني ألف أصبره قد لما قلت صبرها فاصبروا حتى تلقوني على الحوت ثم هذا الحديث ذكره النساء بالصبر برضو بالصبر انكم سترون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لأن الشيخ الإسلام بن تيمية قالها بحكتين ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة يبقى فيه حديثين عمض بالصبر على جور الأئمة ونها عن قتالهم ما اقام الصلاة ده, ده حديث ثاني اللي انا ذكرته في الاول وقدوا اليهم حقوقهم وسب الله حقوقكم ده حديث ثلاثه يبقى ثلاث احاديث جايبهم في ثلاث سطور ثلاث احاديث الحديث ذكر النسائي في الجزء الثامن صفحه 225 بالصبر الامام احمد بن حنبل ذكره في الجزء الاول صفحة 384 الحديث رقم 3645 و3641 وذكروا الامام احمد بن حنبل برضو الجزء الاول صفحة 386 و387 الحديث رقم 3663 كأننا بنشرح برضو في مسند الامام احمد في حديث اخر والجزء الاول صفحة 333 الحديث رقم 4327 بعد كده تأتي إلينا شبهات شبهات كثيرة حول بعد ولهذا بعد ما قال شيخ الإسلام هذا الكلام ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة ولهذا, ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة اذا اصل من اصول اهل السنة والجماعة لزوم الجماعة. وطرق انت بتقول الجماعة مش موجودة. ايه. ترجع لحدثها اقوله اعمل ايه? فان يكن لهم جماعة ولا امام. ده حديث هذكره. فان لم يكن لهم جماعة ده بلكن حتى فيه جماعة وفيه امام وخلافة. انما اصبح لا جماعة ولا امام ولا خليفة. سازكر الحديث المتفق عليه ايضا ان واسع للوقت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام. ادعو كل الطائف ان تتمسك بهذا الحديث منعا للفتن التي تجري في هذه الايام. ولهذا كان من اصول اهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترق قتال الائمة. هذا اصل من اصول اهل السنة ان وجد الامام والخليفة. وطرق الكت... القتال في الفتنة افرط طائفتان ده طائفة من المسلمين لما حصلت من معاوية والامام عليك الحاوزان طيب نأخذ عشر دي بقى ولا ايه رأيوكم من اشعالكم الله وعز الله وعزكم وانهونا على المكر ووليكم المفلحون ولتكن منكم امة ولتكن هنا لم لم هنا سمع ولا تكونوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا. فعلم هذه الخرقة ولذلك ذكر شيخ الاسلام ابن سينية تقديم الاتحاد والانتلاف على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا انفئكم بافضل من درجة الصلاة والصياء والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا بلى يا رسول الله. الا انبئكم? لان بلى? هنا اثبات للسؤال لما يكون من فيه. قالوا بلى يا رسول الله. قال الصلاح ذات البيت. صلاح ذات البيت. فان فساد اه اله الا الله وحده لا شريك لا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أخطاء الفريق الثاني الذي يأتي يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده كما انططب كثير كما نصب كثير من اهل البدع والاهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما اتاه من الامر والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده اعظم من صلاحه ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الاول بالصبر خرجناه على جور الائمة بالصبر على جور الائمة الحديث الثاني خرجناه ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة والحديث الثالث وقال أدوا إليهم حقوقهم وصلوا الله حقوقكم كمنا بتخريج هذه الأحاديث حتى بالتخريج والتحقيق لا نكون مقلدين للابن تيمية ولا غير حتى تطمئننا القلوب ان شاء الله ثم تأتي شبهات يرون أن من تغيير المنكر باليد قتال الأئمة أو قتل الأئمة شبهة ثم يتهمون الناس طائفة ترى أنه من تغيير المنكر باليد قتال الأئمة ثم عندما نقول لهم إن أهل السنة والجماعة ليس هذا طريقهم لأن أحدث رسول الله واضحة قتال الايمة بيؤدي الى مفاسد لما قتل عثمان بن عبثال خلاص قتل عمر بن الخطار فتحت, ب... فتحت ابواب الفتن كسرت فتحت للآن قتال الايمة نهى عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك هم ايدي زي فرقة الخوارج تقول ان تغيير المنكر باليب دي قتال الامة. انا لا اوافق على هذا. انا مش بقول انا على نفسي. ده انا الزم طريق اهل أنا. انا من انا. انا بلزم طريق اهل السنة والجماعة. وهذا هو الطريق بعد رحص طويل. طريق اهل السنة. الناهي اللي ما بيعرفش في الاحديث هو الذي يقول نقول له قدامنا جاء بقى شيخ الاسلام. هل انت افقى من شيخ الاسلام ابن تيمية? هل انت افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم? ماذا تريد هذا؟ هذا هو فقه اهل السنة والجماعة. اما يزال انه تاهم. اننا جوبنا لا نغير المنكر. انا اقول تغيير المنكر بلياد. الزانف اي بات اضربه. في توباس اذا تستطيع تلقى شريط. والشريط هذا موسيقى وكلام فاحش وبديء ان قدر قدرت. بعد انت امر الاول مراحل انا بعد نتكلم على مراحل تغيير المنكر. ان استطعت شد الشريط اكسر. ملكش داع ومضررتش الراجل وانتقل الراجل. ان تغيير المنكر على قد الشيء المنكب رجل بيشرب خمر ملكش تجلده ويقول لك تجلده عنده الجلد هو اللي بيقول بالجلد تكسر الانية بتاع الخمر بتاعه ت... ما تحرقش دكانه حتى كان له دكانه وكان ما تحرقهاش اواني الخمر الموضوع اكسرها دخلت فرح لقيت فيه خمور بيدك ان استطعت الواحد قريبك فيه بير اكسرها ان استطعت بالسنك الاول يمكن يبدأ يمكان يغير مش تبدأ كسري كده تعمل دوشة سبعه ممكن المفسدة تب اكثر من المصلحة هناك المصالح والمفاسة ان تغير المنكر ولكن ليس بمنكر اكبر منه. هذا قاعدة بتغيير المنكر. ما هو صروق تغيير المنكر تسبب لك بتكسر ازازة كبيرة. تسبب في شكلة في, في, في عائلة كاملة يقتلوا بعض علاقة على ازازة كبيرة. سبحان الله. انت كان مفسدتك اكثر من مصلحتك. من غير فقه وحلم وصبر. هتكلم على الفقه والحلم والصبر. ولهذا كان من اصول ويتهمون بقى ان احنا بدل ما قتلناش الائمة نبقى ما بنغيرش المن... انا بقول تغيير المنكر بالياد والحمد لله نغير هذا بايدينا والله الذي لا في اي عربية اركبها لو سمعت انا بمسك شرت بايدي انا بايدي واعلم ان الحمد لله انا نشأت في اصل ليست بالجوم قدوا حياتهم اكثر حياتهم عاشوا في السجون اكثر من عشيتهم في البيوت. فانا نفته اتكلم بمنهج اهل السنة والجماعة. ولو كنت اعلم هناك طريق اخر لقلته. ولكن انا ملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من اصول اهل السنة. اهود ايه? شغل اللي سم بيجاوبه. ولهذا كان من اصول اهل السنة والجماعة. ولهذا كان دفعه. في الجزء 28 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 128 ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترق قتال الأئمة وترق القتال في الفتنة في الفتنة طبعا واحد داغي زي صدام حسين مثلا داغي ما زنب العراق ألم يوجد في العراق بأكمالها موحد يقول لا إله إلا الله إذن هناك موحدون وهناك عساك يمكن مساقين ومجبرين يبقى مسلم ويضرب مسلم يبقى فتنة هو فين الجيش بقى فين؟ فين الإمام إمام المسلمين زكاية حكومة في العراق هي الحكومة الإسلامية حكومة واحدة حكومة في العراق حكومة ولك وده هتتقام إزاي؟ ده سهلا ليخليهم يعملوا هيئة البتاعة الأمم الإفريقية البتاع لو يعملوا لها رئيس رئيس الدورة مش عارفين مش هيضع منك منصب يقول لك المنصب بتاعها هيروح ما انت تتبع وطبق شرع الله وهتكون امير اقليم لو اراتي الولايات انما انت مدرشت لم يدرس لم تدرس السياسة الاسلامية سياسة الدولة اللي حكمت العالم الف عام لم يدرسوها في الجامعات درسوهم سياسة خارجة على هذه السياسات اذا من تتبقى امير اقليم زمانت امان اللي خلوهم يعملوا هيئة امم المتحدة واللي اعملوا رئيس هيئة امم يبقى ال مش عارفة التحد كلها ويبعد أمير إقليم ويبعد أمير إقليم ويبعد أمير إقليم ويبعد الخليفة ونحن أهم أهمية الدعاء أن تدعو لهذه الجماعة جماعة المسلمين وخلافة المسلمين وجيشهم يبقى واحد وإلا ما استطاع كان واحد زي صدام النهاردة يذج بالمسلمين وهذا يذج بالمسلمين والمسلم يقتل المسلم لو كانت هناك راية إسلامية واحدة وجيش واحد ما وصلنا إلى هذا الغساء المسلم يضرب المسلم ولهذا كان من اصول اهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وطرق قتال الائمة وطرق القتال في الفتنة واما بقى اسمع واما اهل الاهواء كالمعتزلة اهل الاهواء انا بكريمش على حد اهو واما اهل الاهواء كالمعتزلة ما يقولون انت مرتبط قتلش الائمة ليه لا تجاهد لا تجاهد فين? ده فيتنا واقعين في بعض فيتنا مسلم بيضرب في مسلم واقف جمعين العالم كله تفرج عليهم يوشك وانت داعى عليكم الامم شوفوا ما زجره هو شامير بيهدد الامم المتحدة لما بعتت لجنة تقص الحقاق بيقول لن تدخل لساحة المسجد الاخصى حتى تتقصى حقاق المجزرة مجزرة المسلمين ليه? راوة محمد وشامير هذا هو الذي شتم محمد صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا ومعان وقف الاعلام. انا هروح له زي هقلت له انا معي جيش? اين الامام? اين الراية? مفيش. هروح نزيل له انا لو استطعت ان اقتله لقتلته. لانني لان ده له كتاب شيخ الانسان ابن تيمية. الصارم المسلول على شاطم الرسول. وشتم محمد صلى الله عليه وسلم وسب محمد وقال على انه يخرف وانه عنده خبلات محمد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ان فن كان الاعلام يومها لم يتكلم الاعلام وفي بورس عيد قامت يومها كنت في محاضرة وعندما اصيرت الموضوع قامت مظاهرة كادت ان تكسر شبابك المسجد ولكن وحاولنا على تلكم لا احنا بنبر للعالم ان محمد صلى الله عليه وسلم لا يشتم إنما آن راية المسلمين أين جماعة المسلمين أين إمام المسلمين يا رب يا رب ارفع الراية راية الإسلام يا رب اجمع المسلمين على جماعة نقاتل تحتها يا رب يا رب ولياذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترقه ختال الأئمة وطرق القتال في الفتنة وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للآئمة أداع أهل الأهواء باح فيرون القتال زي المعتزنة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم تأتي للإمام يبقى هذا أصل دينه إنما قبل منها قال إيه ولهذا كان من أصول أصول حط تحتها ستين خط أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة كان مش موجودة نعمل على إقامتها وفرق قتال الأئمة طرق قتال الأئمة أما أهل الأهواء فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم من أصول دينهم ويجعلوا المعتذلة أصول دينهم خمس التوحيد الذي هو سلب الصفات والعزب الله العدل الذي هو التكذب بالقدر والعزب المنزلة بين المنزلتين إنفاذ الوعيد اسمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي منه قتال الائمة عندهم قتال الائمة ده امر معروف وما هي عن المنكر ويقولوا بقى لما بيعملش كده يقولوا عليه ده مأمم واش بيغير المنكر بايده في فرق بين تغيير المنكر للامام احنا بإزال المستند في تغيير اخطاء الامام اذا اخطأ بعد كده في شبهة تانية لاننا ان شاء الله نخلي بقيت الشبهات لان شبهات كثيرة نخليها ان شاء الله للمحاضرة اللي هتبقى بعد اسبوعين لان انا باخد الاثنين الاول والتالت من كل شهر هتبقى يوم 5 ان شاء الله نوفمبر ان شاء الله شبه ثالث يرونى تغيير المنكر قتل الزاني تلقى زاني تجلد شارب الخمر تقطع ايد السارق تقتل المرتد قاتل المرتد واحد طب بدا له يقتله دول طبعا ما عملناش كده يقول لك ما بتغيروش بايديكم دي عم حدود دي حدود ومن اللي بيغير الحدود اقرأ اقلك تأفل فقه الحدود فرضي كفاية يشترط فيه الحاكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضي كفاية لا يشترط فيه الحاكم في فرق بين الاثنين هنا يقولك لا ده اغير بايه دك ده حدود حدود الى غير ذلك لا شك الاجابة على ده ايه اللي بقوله مماشي قوله ده احنا جبناء انا هاتل ازاي ها واحد مقمور هروح انا انا اكثر ازص الخمر انما ما مجلدوش لانني مما عايشي الامر بالقلد انا ما بقمش حدود وحد ارتد انا مليش اقتله اما المين اللي يقم الحدود لا شك اناه ليس هناك تلازم بين الحكم على شخص بالكف والامر بقتله او قتاله ليس هناك تلازم بين الحكم على شخص بالكف والامر بقتله او قتاله وذلك ان تنفيذ القتل حدا كما هو في المرتد. لا يجوز إلا للحاكم المسلم القائم الظاهر دي بقى الخطأ اللي بيقعوا فيها كلهم تنفيذ الحدود مش لنا ده أمور فقهية معروفة للحاكم المسلم القائم الظاهر وهم بيغلطوا في كده بقى ويتهمونا أن نحن وبنغيرش المنكر باليد أنا أقول لهم إن اقرأوا جميع كتب الفقه إن تغيير الحدود للحاكم المسلم القائم الظاهر الإمام قل لك ما فيش إمام إبقى رباء الحديث فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام طيب أعني إلا للحاكم المسلم القائم الظاهر أعني لا ينفذ الحدود إلا الإمام المسلم العام أو من ينوب عنه وليس قتل المرتد هو من واجبات أو حقوق الأفراد وإلا استمع وإلا لقتل كل أحد من يريده من يريده من يريد قتله وزعم أنه مرتد كل واحد يقول لك ما شاء الله ده ارتد دا اقتل على مزاجه بقى هيقتل على مزاجه ما هو كده. وهذه قضية إجماعية لا خلاف فيها بين المسلمين أعني أن تطبيق الأحكام ليست للرعية وإنما هي للإمام وذلك لأن ترك الرعية تقوم بتنفيذ العقوبات الشرعية الحدود يؤدي إلى الفوضى والفساد والاضطراب كل واحد مش على ما شاء الله ده مرتد اقتل اقتل ما تبقى بقى كل واحد يعمل لك كل فئة الخوار يقول لك ده, ده مرتد اقتل المعتزة ده مرتد اقتل ما هي عملية بقى تسابت بقى تسابه وبسبب الجهل بهذه النقطة سبب ده الجهل بهذه النقطة حدث الفساد في الارض من الطوائف التي تدعي نصرة الدين والجهاد لانهم ظنوا ان قتل المرتدين وقتالهم ان قتل المرتدين وقتالهم هو من حقوقهم وأنه مسند إليهم وبذلك استحلوا دماء مخالفيهم في عقيدتهم بل قتل بعضهم بعضا عند أدنى خلاف بينهم فيما يعتقدونه ظنين أن هذا من باب تنفيذ الحكم على المرتد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحال أنه لا ينفذ حكم الردة إلا إمام قائم معين او من ينوب منابه ويسد مسده وهذه مسألة مجمع عليها شبهة تالتة يقولولك اغتيال الافراد الاغتيال قولك النبك ان اغتيال احنا بقى هنعمل فرق اغتيالات احط عصابة ابدأ اغتيال ابدأ اغتيال ويجايبين لك شواهد كعب بن الاشرق وعبدالله ابن سفيان وسلام ابن ابي الحقيق قال لك دولا اغتالهم رسوله قلت له من اللي اغتالهم انت ولا الامام الامام عرف ان واحد زي شمير كافر فيقول واحد يذهب لشمير او واحد عرف ان ده متسبب في اذاء المسلمين وعيسها بايه بالمصالح والمفاتد الاغتيال ده لمين للامام والمقياض بالمصالح والمفاتد ليه لان ده بقى موجود اخرج مسلم هنتكلم على ده ان شاء الله وهنتكلم برده على اللي اللي بيدعي ان هو لا بد ان عملية الجهاد المقدس زي صدام اللي بيدعي الجهاد المقدس ولو كان يعرف حديث رسول الله مغار على الكويت ليلا غرق الكويت وبيعمل امام مسلمين الان قد بقى الاغتيالات والفرقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موجود في صحيح البخاري في الجزء الثاني صفحة مية وسبعة الحديث ستمية وعشرة ستمية وعشرة اسمع يقول, يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حمي عن أنت بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزى بنا قوما. لم يكن يغزو بنا حتى يصبح حتى يصبح ما يرضاش يغير على قوم ليلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا وهذا موجود في الحديث رقم في الجزء السابع صفحة 534 الحديث رقم 4197 يقول أنه أتى خيبر ليلا مش أتى الكويت ليلا أتى خيبر اليهود اسمع لمحمد اسمع اللي بتقول الجهاد أتى, اتى خيبر ليلا وكان اذا اتى قوما بليل لا يقربهم حتى يصبح. اهو يق... شو? هده ايه رأى حاجة في سنة رسوله ده يبقى مسلمين وبقول لنا قرى شيء من حق الامام أن يكون قرشي لقلي يجيب له الإمامة من أهل السنة يبقى قرشي ورديك محدش فاهم اللي بيقوله بقول قرشي لقلي ياخد إمامة المسلمين لأن من شروط الإمامة أن يكون قرشي وكل واحد سبحان الله ورديك لا أتبع الإمامة في مصر إزاي سبحان الله وأنا بقول عملية هو يقول كلام طب أين أنت من سنة رسول الله الرسول صلى الله أنس بن مالك بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا تعال انظر يا رسول الله اتى خيبر ليلا خيبر اليهود وكان اذا اتى قوما بليل لا يقربهم حتى يصبح ما يقربهمش حتى يصبح اللي عادين يقوله الاغتيالات والغدر اغتيالات والغدر ليست من طبيعة المسلمين تعمل عصابة اغتال يبقى لست من المسلمين النبي كان له راية النبي كان له النبي كان امام النبي كان له أمة النبي جماعة المسلمين أما أين هذا من النبي بل اسمع لأختم بذلك حديثي قال كان إذا غزى بنا قوما لم يكن يغزوا بنا حتى يصبح وينظر اسمع فإن سمع أزانا إن سمع أزانا كف عنهم إن سمع أزانا كف عنهم أعد الحديث مرة أخرى على أسماع المسلمين البخاري يلي قاعدين تقولوا دا القرية دي كفري دا البلد دي بقى كفري دا البلد بقى كفري شوفوا محمد صلى الله عليه وسلم هنقعد نكفر في المسلمين لأمتى هاب إن مصر بقى كفر زمن أبدعون اعملهم انت اهل كتاب مش هم تشبهوا باهل الكتاب واعملوا باهل الكتاب اجعلهم اهل كتاب كن انت معاذ بن جبل قال له انك ستاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادتك الا اله الا الله ادع الناس للتوحيد يا اخو ادع الناس للتوحيد خاف ان المجتمع اضعفتنا للتوحيد البخاري في كتاب الاذان رقم 10 باب ست ما ما يحقن بالاذان من الدماء الأذان اللي بندله بيحقن دماء المسلمين دخلت على قريه اللي عتكفر في القريه روح سيف الدين لا مكفراتيه قاعدين يكفروا ولا ياكلش من ذبيحه ده ولا ذبيحه ده يكفر في الناس يا راجل ادعوا لي الله هاب ان هم بقوا كفر ادعوا لي إله اله الله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هتقعدوا بتكفروا في, في الناس ليه سبحان الله البخاري يقول لك قاعد تختال مين وتعمل مين البخاري في الكتاب اللي اعمل فرقه اختيارات اعمل لك فرقه ما نتيجه الاختيارات ماذا ستصنع الاغتيالات في البلد؟ ايه اللي هتغير بالاغتيالات؟ واحد مات من عشر سنين ايه اللي عمل ما القانون زي ما هو؟ سبحان الله البخاري في كتاب الازار رقم عشرة ده بستة ويقول لك بابا ده ما بتغتالش تبقى ما بتغيرش بايلك حيث ده بقى مختال؟ قل لك اه تبقى مختال فين؟ وانت انت اللي لك انت بتغتال مين؟ انت ده اني بغتال كفر وبعدين بالمصالح والمفاسد وهتشوف ابو سفيان لما يوقص الحديث ان شاء الله في الدرس الجاي تشوف كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب مع ابي سفيان وكان بينه وبين حزيفة بن اليمن مفيش انما ما جلوش الامر امر مين ده بقى لما لوش لا امام ولا جماعة عايز اختال اتفع وخلي البلد كلها اغتيالات وخليها عصابات اعملها بقى الصباح ما احنا نعمل زي بتاع فلسطين وفرقة صدام وابعتنا في مصر وخلي البلد تتخرب من اولى الاخيرة تب انت برضو من ضمن الفرقة دي البخاري في كتاب الازام ده بستة ما ايه اقراه الجزء التالي صفحة مئة الحديث رقم ستمية وعشرة اتكذبونا محمد صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميدة عن انس بن ملك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح اسمع يا صبام يا من تريد ان انت تبقى خليفة للمسلمين يا صاحب الجهاد المقدس انت لا تعرف شروط الجهاد ارجع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان اذا غزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح محمد وينظر فان سمع ازانا كف عنه ما كان تصبر شو في الكويت هيقوله اشهد الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله ولا لا اللي انت عملت دي انت عملهم حتى زي يهود خيبر يا شيخ حرم لكن كنت تعرف وبتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله كان اذا غزى بنا قوما لم يكن يغزوا بنا حتى يصبح وينظر فان سمع اذانا كف عنهم وإلى لقاء آخر ان شاء الله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا محب الطاعه فنسعى إليها اللهم اجعلنا محبوب الطاعه فتسعى إلينا اللهم اجعل الأمر بالمعروف طريقنا وال اللهم اجعل الامر بالمعروف طريقنا والناهي عن المنكر هدفنا والناهي عن المنكر هدفنا والنهي عن المنكر بطرقه الثلاث هدفنا والنهي عن المنكر هدفنا والدعوة الى الخير سبيلنا اللهم لا تدع لي ولهذا الجمع ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا كربا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا التي هي لنصرح ولا كرذة الا قضيتها وهي يا رب العالمين اللهم اصح لنا دينا الذي هو عصمة امرنا اللهم اصح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا اللهم اصح لنا, لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم افضح لنا آخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من, من كل شر اللهم اقم جماعة المسلمين اللهم اقم جماعة المسلمين اللهم اقم جماعة المسلمين اللهم وحد القلوب يا رب العالمين لاختيار إمام للمسلمين يا رب العالمين اللهم أعلي بح... قدرتك كلمة الحق والدين ارفع راية الإسلام يا رب العالمين وأشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى صلاة العشاء إن شاء الله زاد الله خيرا فقال الأمتاج الفاضي علي الحسيس عمال شكرا أخوات الإسلام أتشكركم بأن موعدكم يوم القبيل القادم ومشيئة الناس عادة مع قبيل الشيط صالح عبد الجوال ويوم الجمعة القادمة إن شاء الله مع قبيل الشيط أحمد عبد الرحيان ونبدأ علي حسيث نوعي برنامج برنامج درس العيد غدا ان شاء الله محاضره محاضره في برنامج منظمه عبد الله الخطاب الخطاب انا خطبه الجمعه في برنامج العيد له محاضره ان شاء الله في برنامج يوم الجمعه القادمه ان شاء الله والشيخ طلحه الزواهري خطيب الجمعه الجمعه الله في برنامج العيد والشيخ علي حديد ايضا خطيب الجمعه غدا ان الله vous m'avez fait déjà devant la population